تتمة لنرى م المواقف ث ل ل هذه ماذا جد بعدها ب أ ي ا م هنالك رجل لا أ ظ ن أ ن الذين تابعونا ب ا ل س ي ر ة قد غاب عنهم اسمه وموقفه سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو لم يهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه سهيل بن عمرو الذي مثل قريش في صلح ا ل ح د ي ب ي ن ذلك الذي أ ب ر م بنود الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم تذكرونه جيدا وكان أ س ي ر ا يوم بدر ولما أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم إ ط ل ا ق ص ر ا ح ه بعد أ ن فدي كان ر أ ي عمر بن الخطاب أ ن ينزع ثنيتيه يعني خ ل ي ع ل ه س ن ا ي ا س ن ا ن ه ل أ ن ه كان أ خ ط ب قريش اي ابلغهم خطابه اذا وقف وتكلم اخذ بمجامع القلوب واقنع ذا ح ج فكان اقتراح عمر دعني يا رسول الله انزع ثنيتي سهيل فلا يقوم خطيبا عليك بعد اليوم فضحك النبي من ر أ ي عمر وقال لا يا عمر كيف تنزع ثنيتي لا امثل فيمثل الله بي وان كنت نبيا لا أ م ث ل بالناس فيمثل الله بي و إ ن كنت نبيا و أ ط ل ق ص ر ا ح ة وقال لعمر ثم لعله يقوم مقاما تحمده عليه مضت ا ل أ ي ا م وجاء صلح الحديبيه أ ش ا م على المسلمين لا يحمد ومضت ا ل أ ي ا م وهذه م ك ة قد فتحت ولم يقم سهيل مقامه ذاك ولكن الذي برز يوم فتح م ك ة ان فقد سهيل من بين رجالات قريش لم يكن فيمن فر ولم يكن فيمن قاتل وصد خالدا في مدخله ولم يكن ممن اهدر دمه فلماذا غيب نفسه ه د أ ت الناس وتمت ا ل ب ي ع ة ومضت ايام وسهيل لا يظهر في م ك ة ابدا وكان ابنه مع المسلمين فرفع النبي ر أ س ه إ ل ى ولده وقال أ ي ن أ ب ا ك إ ن ي لم أ ر ه في رجال قريش قال يا رسول الله إ ن سهيلا قد جلس في داره واختفى حياء أ ن يراك وتراه ل أ ن ه الذي أ ب ر م معك الصلح فنقضته قريش فهو يرى انه ليس اهلا للوفاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من ر أ ى منكم سهيلا في الطريق فلا يحد اليه النظر فانه رجل حياء وثيمه ومثل, ومثل ابيك ذو عقل وشرف لا ينبغي ان يجهل الاسلام ونقلت هذه ا ل ع ب ا ر ة على لسان ولده لسهيل فافتقدك النبي و س أ ل عنك جرى من الحديث بيننا ما هو كذا وكذا فكانت ش ه ا د ة رسول الله فيك بعد ان اوصى اصحابه ان لا يحد احد نظره اليك ان راك حتى لا يحرجك كانت شهادته فيك انك ذو عقل وشرف ومثلك لا يجهل الاسلام فوسب سهيل قائما وقال والله لقد كان محمد برا صغيرا برا كبيرا اي بارا بقومه وعشيرته حقا انه الصادق الامين ولكنه مع ذلك لم يسلم وانتظر اياما حتى اذا كانت حنين فكان اسلامه في حنين وهكذا مضت أ ي ا م تقبل بها النبي إ س ل ا م من أ س ل م وعفى عمن هدر دماءهم و أ ق ا م في م ك ة ب ض ع ة عشر يوما وهو يصلي قصرا ص ل ا ة المسافر وفي كل يوم يرقى بلال الحبشي ظهر ا ل ك ع ب ة ويرفع ا ل أ ذ ا ن خمس مرات وقريش تسمع من أ س ل م منها ومن لم يسلم ويقولون هذا العبد الحبشي الذي ما كان يؤذن له أ ن يقترب من جدار ا ل ك ع ب ة اليوم يرقى على ظهرها ليقول لا إ ل ه إ ل ا الله تلك ا ل ك ل م ة التي كان يعذب في بطحاء م ك ة من أ ج ل ه ا لا يستطيع أ ن يجهر بها اليوم يعلو بها وعلى ظهر ا ل ك ع ب ة أ ج ل لقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا للحبشي الذي عذب من اجل ك ل م ة احد احد ك ل م ة التوحيد ان يرفعها الان وعلى ظهر ا ل ك ع ب ة لا في بطحاء مكه مناديا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان م ح م د رسول الله من على ظهر ا ل ك ع ب ة أ و ل ئ ك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ف أ ر ا ه م الله ع ز ة ا ل إ ي م ا ن وعزتهم ب ا ل إ ي م ا ن بعد أ ن صبروا من اجله ل والنبي صلى الله عليه أ ي ا الله ويزداد الناس وسلم دين دخولا في ف ا حتى ب غ ومع ذلك لم يدخل بيتا من بيوت م ك ة بل بقيت قبته م ض ر و ب ة عند الحجون ي أ ت ي الى الحرم خمس مرات كل يوم ويرجع ولقد وصفت لكم الحجون في ا ل خ ط ب ة الاولى ب ع ي د ة عن الحرم ي أ ت ي مشيا على الاقدام ويرجع خمس مرات قيل له يا رسول الله أ ل ا تنزل بيتك قال وهل ترك لنا عقيل من بيت عقيل بن أ ب ي طالب شقيق علي بن أ ب ي طالب عندما هاجر النبي وهاجر المسلمون ولم يكن هو قد أ س ل م بعد وضع يده على ممتلكات المسلمين من بني هاشم ل أ ن ه أ ص ب ح مكان أ ب ي ه أ ب و طالب أ ي كبير بني هاشم وضع يده على أ م ل ا ك ه م وتصرف بها فباع بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ا ل آ ن قد رجع إ ل ى م ك ة و م ك ة أ ص ب ح ت دار إ س ل ا م وهو نبيهم وهو حاكمهم قل إ ن شئت ملك المسلمين رئيس المسلمين أ م ي ر المؤمنين هذه التسميات ب ا ل إ ض ا ف ة أ و بعد أ ن ه نبيهم ورسولهم فهو نبيهم وهو حاكمهم ومع ذلك لم يرجع إ ل ى بيته جاء من يعرض عليه أ ن يرد إ ل ي ه بيته أ ي يشتروه ممن اشتراه قال لا إ ن ا لا نرجع إ ل ى شيء تركناه لله أ ي عندما هاجرنا تركنا بيوتنا و أ م و ا ل ن ا لله لا نرجع إ ل ي ه ا و ر أ ى أ ن شراءه داره ا ل آ ن من جديد تكون تحت ضغط ا ل م س ؤ و ل ي ة والخوف ل أ ن الذي اشترى البيت لم ي ش أ أ ن يبعه ي من وحده أ و من نفسه قيل له يا رسول الله أ ل ا تدخل دارا غير ذلك من دور المسلمين وبيوتهم قال لا أ ب ق ى في ذلك الشعب الذي تكالبت به علينا قريش وتحزب على دين الله أ ي شعب أ ب ي طالب الذي حصروهم فيه ثلاث سنين يوم ا ل م ق ا ط ع ة فكما ا ن ض ي ن ا به سنينا في ا ل م ق ا ط ع ة من اجل دين الله فلنمضي به اياما ونحن المنتصرون الحاكمون بدين الله بقي في ذلك الشعب م ض ر و ب ة قبته قرب م ق ب ر ة الحجون يسعى إ ل ى ا ل ك ع ب ة خمس مرات في كل يوم لاداء ا ل ص ل ا ة ويصلي ب أ ص ح ا ب ه قصرا ثم إ ذ ا سلم عن يمينه قال للمقيمين ب أ ه ل م ك ة أ ت م ف إ ن ا على سفر إ ذ ا فشرع ص ل ا ة القصر وهو ينوي إ ق ا م ة أ ي ا م ب م ك ة لكن لا يدري كم هي فكان فتح م ك ة في يوم العشرين من رمضان المبارك عام ثمان من ا ل ه ج ر ة فاتم رمضان واهل شوال وفي الخامس من شوال استعد للخروج الى هوازن وثقيف وقد بلغه انهم جمعوا له جموعا يريدون غزوه في م ك ة من هوازن ومن ثقيف هذه هوازن أ ك ب ر ع ش ي ر ة في عشائر العرب وقبائلها آ ن ذ ا ك وثقيف أ ه ل الطائف الذين ذهب إ ل ي ه م النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد تناوناها ل في ا ل س ي ر ة وسميناها ه ج ر ة الطائف بعد و ف ا ة عمه أ ب و طالب و أ م المؤمنين ا ل أ و ل ى خ د ي ج ة بنت خويلد وقد انهالت قريش إ ذ ا ء له وتعذيبا ل أ ص ح ا ب ه خرج إ ل ى الطائف يلتمس نصرته فلم يتقبلوه وردوه أ س و أ ما يرد مضيف ضيفا ولكنه رجع بخير لا نقول كما يقول الجهلاء من الوعاظ رجع من الطائف شر ر ج ع الرسول لا يرجع بشر لان الله يقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عدم تقبل اهل الطائف وقد بينا هذا بالتفصيل في موضعه لم يكن شرا لرسول الله بل كان خير محض وشرا لهم هم اذ لم يدخلوا في دين الله رجع من الطائف فجمع له الجن فامنت به وبايعته تلك ا ل ل ي ل ة وفي اليوم الثاني او الثالث بالضبط جاءه جبريل ودعاه الى ر ح ل ة السماء فكان الاسراء والمعراج هذه هي ثقيف اهل الطائف الذين رفضوا د ع و ة النبي يوما و آ ذ و ه واغروا به سفهاءهم وصبيانهم يصيحون به و ي ق ل ف و ن ه ب ا ل ح ج ا ر ة اجتمعت ثقيف الى هوازن وهوازن الى ثقيف واجمع امرهم ان يسيروا الى م ك ة ف ي أ خ ذ النبي على حين غره قالوا بعد ان دانت له ام القرى فلم يبق امامه الا غزونا وكانت الطائف تعد ا ل ق ر ي ة ا ل ث ا ن ي ة في ا ل ج ز ي ر ة بعد م ك ة واليها اشار ا ل ق ر آ ن الكريم بقوله قالوا لولا انزل على رجل من القريتين عظيم القريتين المقصود م ك ة أ والطائف يعني أ ل م ينزل هذا الدين و ا ل ق ر آ ن إ ل ا على رجل يتيم لولا نزل على رجل من القريتين عظيم القريتين م ك ة والطائف أ م ا م ك ة فلها اسم آ خ ر أ م القرى والطائف ت أ ت ي بعدها فجمعوا امرهم أ ن يسيروا اليه ف أ ع د و ا له عشرين أ ل ف مقاتل أ م ا النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل م ك ة ب ع ش ر ة آ ل ا ف إ ذ ا جمعوا له ضعف ج ن د و أ ج م ع و ا امرهم ان ي أ خ ذ و ه على حين غره والناس تعلم أ ن م ك ة لا يدور بها قتال فجمعوا امرهم أ ن يداهموه ب م ك ة ويستبيحوا البلد الحرام فيقتلوهم في الحرم ل أ ن العرب لا تقاتل بالحرم ا ذ ا لا يتوقع غزو ل م ك ة فلم تغزى م ك ة لا في ج ا ه ل ي ة ولا في ا س د ا م ولكن الاخبار وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى باصحابه ان يستعدوا للخروج حتى لا يجعل مكه س ا ح ة قتال وان يباغتهم في ديارهم او على قريب من ديارهم قبل ان يقتربوا من ارض الحرم فاستعد ا ل ع ش ر ة الاف واستعد معهم الفين من اهل م ك ة ممن اسلم وممن لم يسلم بعد خرجوا حميه ل م ك ة وقبيلتهم وعشيرتهم كيف تغزوهم هوازن وثقيف فخرج مسلمهم وكافرهم على ا ل س و ا ء وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان عند سهيل بن عمرو ان عند صفوان بن ا م ي ة ل ا سهيل صفوان بن ا م ي ة سلاح كثير وهو سيد قومه فاحب ان يستعير منه سلاحا ليقوي به جيشه فعرض عليه ا ل م س أ ل ة فقال صفوان وهو لم يزل على شركه لقد طلب من النبي م ه ل ة شهرين فامهله ر بعد ب ع ان عفى عنه قال صفوان للنبي يا محمد تطلب السلاح مني غصبا يعني ل أ ن ك أ ن ت الحاكم ا ل آ ن استملاك يعني تطلب السلاح غصبا قال لا يا صفوان ع ا ر ي ة م ض م و ن ة يردها لك محمد رسول الله قال حبا وكرامه ف أ ع ط ا ه م أ ر ب ع م ا ئ ة درع بسلاحها يعني درع ورمح وسيف درع ونبال ورمح وقلص يعني جهز ا ر ب ع م ا ئ ة مقاتل كم كان يملك من السلاح هذا وخرج هو فيمن خرج ولكنه على شركه وخرج ابو سفيان معلنا اسلامه لانه اسلم ل ي ل ة الفتح وخرج رجال من ساده قريش على كفرهم كسهيل بن عمرو ولما تجهز الجيش للخروج ندعهم في طريقهم ولنرى كيف اعدت هوازن و ث ق ف امرها كان كبير هوازن انذاك رجل يقال له دريد بن ا ل ص م ة رجل مجرب وصاحب حرب وعقل و ح ك م ة ولكنه قد كبر وتقدمت به السن فلقد اوصل بعض ر و ا ة السير سنه في هذا اليوم يوم الغزوه الى م ئ ة وعشرين س ن ة أ م ا المجمع عليه أ ن ه تجاوز ا ل م ئ ة ولم نجزم فهو بين ا ل م ئ ة و ا ل م ئ ة وعشرين وقد فقد بصره و أ ص ب ح ر أ س ه مع لحيته كالسماله كله أ ب ي ض يقال لها ث غ ا م ة ل ش د ة بياضها ن ب ت ة ص ح ر ا و ي ة فلما اجتمع إ ل ي ه قومه ليسالوه ا ل ر أ ي قال اني كما ترون تقدمت بي السن ورجل فقد بصره فماذا يكون مني لكم غير ا ل ر أ ي والمشوره ه قالوا هو ذاك قال فمن صاحب امركم يعني من الذي سيقودكم قالوا مالك بن عوف مالك بن عوف سيد من سادتهم ولكنه شاب متهور لم يجاوز الثلاثين من العمر ف أ ر ا د الاجتماع بمالك قال إ ن استشرتني فلا تخالفني ا ل ر أ ي قال لا نخالفك ف أ ش ا ر عليه ب خ ط ة و أ م ر ه أ ن يجعل في وادي ح ن ي ن وهو واد أ ج و ف منحدر ب ش د ة كثير الصخور ش ع ا ا ب كثير ل أ ن يجعل م ق د م ة جيشه تختفي بهذا الوادي والشعاب ل أ ن ه إ ن أ ر ا د جيش المسلمين المجيء إ ل ي ه م ليس لهم طريق إ ل ا هذا فتكون م ق د م ة جيش هوازن م خ ت ف ي ة بالشعاب حتى إ ذ ا سار جيش المسلمين وهم لا يعلمون أ ن ه م قد خرجوا إ ل ي ه م يلتقون بباقي الجيش في آ خ ر الوادي فينقض عليهم الكامنون بالشعاب فيقع المسلمون بين حجري رحى هذه خ ط ة ابن ا ل ص م ة قبلها مالك ولكنه أ خ ف ى عنه شيئا آ خ ر أ ر ا د مالك أ ن يخرج بالرجال والنساء و ا ل ص ب ي ة وجميع ما يملكون من ابل وبقر وشياء حتى الاموال قالوا لماذا هذا يا مالك قال اجعل وراء كل رجل اهله وماله فلا يفر وهو يدافع عنه يعني حتى يلزمهم الثبات وطلب ان يخفى هذا ا ل ر أ ي عن دريد بن الصمه الشيخ الكبير ثم حملوا دريدا على ر ا ح ل ة وكانوا يثبتونه على السرج ل أ ن ه لا يثبت من نفسه وساروا به حتى أ ت و ا واد و أ ر ض يقال لها أ و ط ا س على م ق ر ب ة من واد ي حنين فلما اناخوه مس ا ل أ ر ض بيده وقال في أ ي أ ر ض نحن قالوا في أ و ط ا س قال نعم المنزل فلتقدم يا مالك م ق د م ة جيشك كما أ ش ر ت عليك ثم أ ص غ ى فسمع بكاء ا ل ص ب ي ة ورغاء ا ل إ ب ل ي و ث غ ا ء الشياه وخوار البقر ضجيج كبير قال ما لي أ س م ع بكاء ا ل ص غ ر ر و غ اسمع ء وثغاء البعير الشياه وخوار البقر لأنه لا、يره. قال ما لأنه ل يرى أ كل هذا قالوا ساق مالك عيالنا و أ م و ا ل ن ا حتى يجعلها وراء الجيش فغضب دريد وقال اين مالك فاحضر اليه مالك قال عاهدتني الا تخالفني ا ل ر أ ي فلم ا خرجت بالمال والنساء قال اجعل وراء كل رجل اهله وماله فلا يفر دفاعا عنهم قال انك حدث اهوج لم تجرب الحروب إ ن ه ا إ ن كانت لك لا ينفعك إ ل ا رجل بسيفه و إ ن كانت عليك فالفار لا يرده شيء فتنفضح في أ ه ل ك ومالك أ ر ج ع النساء و ا ل ص ب ي ة واجعلهم في م أ م ن في معالي ارض قومك ولا يكون معك إ ل ا رجل بسلاحه ف أ ب ا مالك ذلك فغضب دريد وحرض الناس أ ن يرجعوا ولا ينقادوا وراءه قال إ ن م ا ساقكم غ ن ي م ة لمحمد فلما ر أ ى مالك التصبيط سل سيفه وعكسه في ا ل أ ر ض ج ع ل مقبضه في ا ل أ ر ض وذبابه إ ل ى أ ع ل ى و أ ق س م ب ا ل ل ه و ا ل ع ز ة إ ن لم تجمعوا على ر أ ي ي لاضعن صدري على السيف و أ ن ح ن ي حتى يخرج من ظهري فارتبك القوم دريد بن الصمه شيخ اعمى لا يمكن ان يحسن ق ي ا د ة الجيش وصاحب امرهم هذا مالك ان انتحر فمن يقودهم فاجمعوا ان يتبعوا مالك وان يهملوا ر أ ي الشيخ الاعمى محتجين بقول مالك انه قد شاخ وشاخ عقله اي لا يعلم ا ل ر أ ي ف س أ ل دريد قائلا هل بثثتم العيون قالوا نعم قال فمن م ق د م ة جيش محمد قالوا ق ب ي ل ة اسلم قال ليتني منهم اسلم حولوا وجه رحلي وردوني من حيث اتيت حتى لا تطاني خيلهم. سنابك خيلهم فحول دريد عن الطريق وسار الجيش وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد بث العيون ايضا فجاءه عينه يخبره ان مالكا قد ساق النساء و ا ل ص ب ي ة والاموال فقال الحمد لله قادها غ ن ي م ة للمسلمين وكان الذين لم يخبروا المعارك مع النبي لا سيما من اهل م ك ة لا يعرفون النظام عند المسلمين وتراص الصفوف ولا يعرفون معنى الجهاد في سبيل الله إ ن م ا هم حديث و عهد ب إ س ل ا م هذا من أ س ل م منهم ومن لم يسلم يعرف أ ن القتال ح م ي ة و ع ص ب ي ة يدافع عن نفسه و أ ه ل ه و أ ر ض ه لا يعرف معنى ل ل ش ه ا د ة وهؤلاء كانوا متحمسين فخرجوا في ط ل ي ع ة الجيش طمعا في الغنائم و ع ص ب ي ة لقومهم وبلغت أ س م ا ع النبي صلى الله عليه وسلم م ق و ل ة ترددت على أ ك ث ر من لسان لا نغلب اليوم من ق ل ة أي أ نحن ل فساءته هذه ا ل م ق و ل ة ولكن قدر الله سيتم كان النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته كان دوما يمشي خلف الجيش اما هذه ا ل م ر ة فاختار ان يكون في القلب فكان في قلب الجيش وجعل له م ق د م ة و م ي م ن ة و م ي س ر ة وساقه اي جعل الجيش خماسي خ م س ة اجزاء فكان هو في قلب الجيش وخرج على ب غ ل ة لا على فرس وتقدم الجيش وكان اول الشهر لا قمر فيه الخامس من شوال حتى اذا ب د أ وادي حنين عسكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلته واعطى الرايات و ا ل ا ل و ي ة و ب س العيون وقال اذا صلينا الفجر فخذوهم قبل ان ت ط ل ع الشمس يعني في وقت ع ت م ة فسار الجيش الوقت ع ت م ة يقال له وقت الغبش وكلهم ظن ان حنين انها وثقيف ز ن و لم تسبقهم الى وادي حنين فلعل الفريقان يلتقيان بالواد او يسبق المسلمون اجتياز الواد فما ان ت ق د م ا ل طلائع المسلمين وشعر بهم جيش المشركين حتى امطروهم سهامهم ك أ ن ه ا الجراد من الاماكن التي يختبئون بها ففزع الجيش وفوجئوا وقلنا كانوا من الشباب المتحمس وبعض اهل قريش الذين لم يسكن الايمان قلوبهم بعد فانقلبوا راجعين على ابلهم او خيلهم فلما انقلبوا اراعوا من وراءهم فاختلت صفوف المسلمين وظهرت ش م ا ت ة الكفار والمنافقين وظنوا انها ا ل ه ز ي م ة وعندما جلى الصبح و أ س ف ر ل أ ن ا ل م س أ ل ة لم تكن في ل ح ظ ة ف إ ن ه ا جيوش و أ ل ا ف ثم امتد بصرهم ف ر أ و ا السواد الذي وراء الجيش من ابن وبقر وغنم ونساء ظنوا أ ن كل ذلك جيش فراعهم هذا العدد سواد ي م ل أ ا ل أ ف ق فانهزموا كما قال الله تعالى ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ا ل ك س ر ة لا تعني الخير دائما وكم امتدح الله ا ل ق ل ة لقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ه اذل ا ش ا ر ة إ ل ى ق ل ة العدد و إ ل ى ق و ة العده أ م ا ا ل آ ن عدد و ع د ة فكان أ ك ث ر الاعتماد لدى الكثيرين على العدد و ا ل ع د ة أ م ا يوم بدر فليس لهم ملاذا كان إ ل ا الله وكان النبي في خيمته يقول اللهم إ ن تهلك هذه ا ل ع ص ا ب ة لا تعبد في ا ل أ ر ض بعد اليوم اللهم نصرك الذي وعدتني فما زال يناجي الله حتى ر أ ى جبريل على ر أ س ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ص و ر ة م خ ت ل ف ة تماما عكس ما كانوا في بدر هم ا ل آ ن في حنين فلما فرت طليعتهم كان أ ب و سفيان في م ق د م ة الناس وفر مع من فر كان صفوان بن ا م ي ة و ع ك ر م ة بن أ ب ي جهل وان كان أ ح د ه م ا قد أ س ل م و ا ل آ خ ر على شركه تجمع بينهما ا ل ص د ا ق ة و أ و ا ص ر الشباب والقربى فيسيران جنبا إ ل ى جنب ولكن ليس في ط ل ع ة الجيش صفوان خرج يقاتل حميه أ م ا عكرمه ف إ ي م ا ن ا وطلبا ل ل ش ه ا د ة في سبيل الله عسى أ ن تكفر ما مضى فلما ر أ و ا أ ب ا سفيان س أ ل صفوان ويحك أ ب ا ح ن ظ ل ة ما الخبر أ ب و سفيان قد أ س ل م ل ي ل ة فتح م ك ة وقد تحدثنا عن إ س ل ا م ه بالتفصيل أ س ل م نصف إ س ل ا م أ و ل ا حتى إ ذ ا قال له النبي ويحك أ ب ا سفيان أ ل م ي أ ن ي لك أ ن تشهد أ ن ي رسول الله أ و أ ن تعلم أ ن ي رسول الله قال أ م ا هذه فمازال في النفس منها شيء فقال خالد لو فصلنا هذا عن هذه يعني هذا هذه لو قطعنا راسك لزال الشك اذا فاستم ابو سفيان خوفا وحتى هذه ا ل ل ح ظ ة لم يكن قد تمكن الايمان من قلبه ففي المواقف تبان الرجال وبالمحك تفحص المعادن وفي ح ا ل ة السخط لا في الرضا يبان المحب من المبغضه فلما انجلى الموقف انكشفت ح ق ي ق ة ابي سفيان ويحك ابا حمضله ما الخبر قال بطل السحر اول ك ل م ة نطق بها قال بطل السحر وفل محمد ولا يرد هزيمته الا البحر فقال له صفوان اتبشرني ل ل ه فاك وفاقع عينك ب ه ز ي م ة قريش وظهور هوازن وثقيف ولات مازال مشركا ولات ان يربني رجل من بني هاشم خير من ان يربني رجل من هوازن يعني ان يصبح سيدي وولي امري ان يربني رجل من بني لانها تعود الى قريش خير من هاسم بني تعود قالها ر خير ي ش من ن من ع ص ب ي ة و ح م ي ة ولكنه كره ان ينهزم جيش المسلمين فما ان اتم صفوان مقولته حتى جاء سهم في الهواء غرب لا يعرف مصدره سهام تتطاير ونزل واستقر في عين ابي سفيان سهم ينزل بالعين من دخل في عينه غبار لا يعرف الطريق يلتمس وجهه م ي م ن ة و م ي س ر ة فلما نزل السهم ان كفى ابو سفيان على وجهه للارض من الم السهم فجاء ف م ه على حجر فكسر اسنانه ففضل الله فاه وفقا عينه كما طلب صفوان وصفوان ينظر إ ذ ا كان هذا الذي يشمت ب ه ز ي ن ة محمد وقد أ س ل م أ ع ل ن إ س ل ا م ه و أ ن ا أ د ع و عليه ح م ي ة لبني هاشم التي منها محمد قد استجاب الله ا ل د ع و ة ففضفاه وفقا عينه قبل أ ن ت ز و ل قدميه من مكانيهما هذا أ ل ي س ت آ ي ة دخل ا ل إ ي م ا ن قلب صفوان ولكنه لم يعلن إ س ل ا م ه بعد وهكذا بلغت اوائل الفارين الى م ك ة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين ر أ ى الناس تفر و س أ ل ما الخبر اخبر ان للقوم كمين أخذ, اخذ يضرب بغلته ويسرع بها نحو الجيش العدو لا الى الوراء وكان الذي ي أ خ ذ بركائبه اي يمسك بغلته ابو سفيان ا بن الحارس اي ابن عمه ومعه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يضرب بغلته باتجاه العدو ويعلن عن نفسه يقول الي ايها الناس الي ايها المهاجرون الي ايها الانصار انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فيقول له العباس بابي وامي يا رسول الله لا تعرف بنفسك فيعود ويكررها انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ثم يقف في ركابي البغله متطاولا على بغلته هكذا ينظر الى الجيش لان الغبار قد حجب الرؤيا ا ن يقف على البغله وقوفا يشهر نفسه وينادي ويضرب بغلته باتجاه العدو قال العباس وانا وابو سفيان بن الحارث ناخذان بها نوقفها لا نريدها ان تتقدم ولا نريده ان ينهزم ولكنه لا يتوغل في صدر العدو قال ولا يلوي على احد اي الكل منهزم فقال يا عباس قلت لبيك يا رسول الله قال ا س ر خ لي بالانصار قل يا اصحاب ا ل ع ق ب ة يا اصحاب ا ل ش ج ر ة يا اصحاب س و ر ة ا ل ب ق ر ة قال العباس وكنت جهوريا اي صوته لا يحتاج الى هذه المكبرات فنادى باعلى صوته مع ضجيج هذا الجيش ولكنه اسمع فنادى يا معشر ا ل أ ن ص ا ر يا أ ص ح ا ب ا ل ع ق ب ة أ ي ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة ا ل أ و ل ى يا أ ص ح ا ب ا ل ش ج ر ة أ ي أ ص ح ا ب ب ي ع ة الرضوان يا أ ص ح ا ب س و ر ة ا ل ب ق ر ة قال فما يسمع أ ن ص ا ر ي صوت العباس إ ل ا وينادي يا لبيك يا لبيك يا لبيك قال فانعطف ا ل أ ن ص ا ر إ ل ى رسول الله إ ن ع ط ا ف ا ل إ ب ل على صغارها فكان الرجل يلوي ر أ س بعيره فلا يستطيع أ ن يسوقه من كثره المنازلين فيلقي ذ ر ع ه في عنقه و ي أ خ ذ سيفه ورمحه ثم يترجل عن بعيره و ي أ ت ي يجري ه ر و ل ة نحو الصوت حتى التف ا ل أ ن ص ا ر حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يعباس أ ع ط ن ي ح ف ن ة من الحصباء ف أ ف ه م الله ا ل ب غ ل ة ل غ ة النبي ومراده قال فانبطحت به حتى مس بطنها ا ل أ ر ض ف أ ه و ى بيده ف أ خ ذ ح ف ن ة من الحصباء ثم انتصبت به ق ا ئ م ة ثم وقف النبي في ركابيه على رجليه قائما ثم ق ر أ ما شاء الله له أ ن ي ق ر أ و أ ل ق ى ا ل ح ف ن ة في اتجاه الجيش من هوازن وثقيف قائلا شاهت الوجوه إ ن ه ز م و ا ب إ ذ ن رب محمد مش بمحمد. بإذن مح... بامر م م محمد بأمر محمد ح د بإذن رب رب إن ه ز و ب أ رب محمد قال فوالله ما أ د ر ي كم مضى من الوقت يعني لا يقدر شيء يسير حتى ر أ ي ن ا الرجال مكتفين بالحبال لا نعلم من أ س ر ه م لان ع ل م من أ س ر ه ذ ي انهزموا كثر والذين ثبتوا قله اعلى رقم وصل عند بعض ا ل ر و ا ة انهم على عدد اهل بدر ثلاثمائه وثلاثه عشر اما وانا احضر ا ل خ ط ب ة ليلا فقد رجعت الى كثير من التحقيقات قالوا لم يجاوز ا ل م ئ ة الى مائه وخمسين الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهل ل م ئ ة و م ا ئ ة وخمسين ان يهزموا عشرين الف ثم ي أ س ر و ا من اسروا يكبرهم الحبال فما هي الا ان كبلت رجال الجيش بالحبال واصبحت غنائمهم كلها في عسكر المسلمين نساء و ص ب ي ة ومالا وكانت ك ث ي ر ة جدا لقد بلغت الابل اربع وعشرين الف ر أ س من الابل وبلغت الشياه اي الغنم خ م س واربعين الف ر أ س والبقر ق ر ا ب ة العشرين او خ م س ة وعشرين الف ايضا و ه ن ا ك اربعين الف ا و ق ي ة ما بين ف ض ة وذهب غير السلاح والدروع والسيوف كل هذا من جمعه لو اراد اصحاب النبي ان ل ذ ي سبتوا ان يجمعوا هذه الغنائم فقط لاحتاج يومين يقول العباس فما هي الا س ا ع ة لا ندري كم مضى من الوقت ولم يرجع الفارين بعد حتى ر أ ي ن ا الرجال مكبلين بالحبال اسرى مكتفين بين ايدينا وغنائمهم في معسكرنا لا غ ر ا ب ة فلقد قال الله تعالى في كتابه بعد ان ذكر هزيمتهم ويوم حنين اذ اعجبتكم ك س ر ت ك م فلم تغن ي عنكم شيئا قال عز وجل ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فسمى الانصار مؤمنين بنص ا ل ق ر آ ن الكريم في هذا الموطن فيا اي شرف للمؤمن لتعلم ان ك ل م ة مؤمن اعلى وسام ا ل انصار على ثبوتهم الله يسميهم في مقام الامتداح مؤمنين فهل تريد اكثر من مؤمن فاذا ما قلنا يا ايها الذين امنوا فالتته فخرا فالتته فخرا ان ك ل م ة مؤمن اسم من اسماء الله تعالى ها هي م و ج و د ة هنا في اسماء الله الحسنى على جدار المسجد المؤمن المهيمن اسم من اسماء الله خلعه على من احبه من ع ب ا د ه فسماه مؤمنا انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل أ ن ن ز ل ج و د لم ترواها أ جنودا لم تروها أ ي ا ل م ل ا ئ ك ة وعذب الذين كفروا عذبهم بالقتل فمنهم من مات الكافر وعذبهم ب ا ل أ س ر ل أ ن ه أ ص ب ح أ س ي ر ا وعذبهم بمن فقد ماله و أ ه ل ه فقد ل أ ص ب ح بلا مال ولا أ ه ل ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم وقد عادت إ ل ي ه جموع الفارين يقولون وحدث ولا حرج فهذا الحديث من المتواترات ل أ ن رواه جمع عن جمع عن جموع من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أ م ع د ن ا من هزيمتنا حتى ر أ ي ن ا الرسول قد انتصر وهوازن قد انهزمت والغنائم قد فيهت لا ندري من جمعها امر النبي ان تحصى هذه الغنائم كلها في واد وان يقوم على حراستها عدد من الرجال وان يستعد الجيش م و ا ص ل ة ليتتبع فلول ثقيف الى الطائف ف فمضى الى الطائف وحاصرهم إلا ان ث ق ي ت ح ص ن ت بحصونها بالطائف وكانت حصونها م ن ي ع ة وقد أ ع د و ا داخلها ما يكفيهم شهورا فحاصرهم بضعا وعشرين ل ي ل ة حتى إ ذ ا أ ه ل هلال ذي القعده وهو الشهر ا ل أ و ل من اشهر ل أ الحرم كره النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يقاتلهم في ا ل أ ش ه ر الحرم فاكتفى بحصارهم هذا ثم رفع يديه إ ل ى السماء قائلا اللهم اهد ثقيفا و أ ت بهم مسلمين لم يدع و عليهم بل دعا له م اللهم اهد ثقيفا وات بهم مسلمين واستجاب الله دعوته بعد ان رجع من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة ما مضت الا شهرين حتى جاءه وفد الطائف يعلن ثقيف اسلامه د ا الله وجاء ه به م المسلمين رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى حيث احصيت الغنائم وجمعت موقع يقال له ا ل ج ع ر ا ن ة على مدخل م ك ة عند حدود الحرم من ج ه ة الطائف و ر أ ى اصحابه وقد نظروا الى الغنائم وفي الجيش كما قلنا القرشيون حديث العهد بالاسلام ومن لم يسلم بعد فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسن س ن ة ج د ي د ة في تقسيم الغنائم اليوم وقد اغنى الله المسلمين فاخذ يعطي عطاء بلا حساب سخاء لم يشهد له مثيل من قبل الى الذين لم يسلموا والى من اسلم حديثا من قريش ر أ ى سهيل بن عمرو واقفا فامر ان يعطى لسهيل بن عمرو م ئ ة من الابل وعشر اواق من ف ض ة وذهب فاخذها سهيل واكتفى الى جانبه حكيم بن حزام ق ا ل اعطوا لحكيم بن حزام م ا ئ ة من الابل وعشر اواق ايضا فلما قبضها قال زدني يا رسول الله قال اعطه م ا ئ ة اخرى وعشر اواق ف ق ب ض ه ا قال زدني يا رسول الله قال أ ع ط و ه م ئ ة ث ا ل ث ة و عشروق أ فلما أ خ ذ ه ا و هو ي ر ي د أ ن يس ب ر أ ان ايحتر و ي ف خ ص أن ي خ ب ر كرم النبي وقلقه فلما دفعت إليه ا ل ث ل ا ث م خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ ل خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ إ ن هذا المال والدنيا خ ض ر ة ح ل و ة أ و ح ل و ة خ ض ر ة يعني ك ا ل ب ق ل ة الخضراء ا ل ح ل و ة فمن أ خ ذ ه بطيب نفس بورك له فيه ومن أ خ ذ ه باستشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كمن ي أ ك ل ولا يشبع فتقطر جبين حكيم بن حزام عرقا اي من الحياء وقال والذي بعثك بالحق لا اخذ إ ل ا ا ل م ئ ة ا ل أ و ل ى و إ ن م ا أ ر د ت أ ن أ ص ب ر المواقف وعهدا لك علي يا رسول الله لن أ س أ ل أ ح د ا بعدك ولن أ ب س ط يدي ل أ ح د بعدك وقد وفى بذلك فلقد كان الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعطونه عطاءه فلا يقبله يقول ع ا ه د النبي أ ل ا أ م د يدي ل أ ح د بعده أ ب د ا أ م ا أ ب و سفيان ف أ ع ط ي له كصاحبيه م ئ ة من ا ل إ ب ل وعشر أ و ا ق قال يا رسول الله وابني يزيد قال و أ ع ط ولده مثله قال يا رسول الله وابني م ع ا و ي ة قال أ ع ط ولده م ع ا و ي ة مثله فقبض الجميع ولم يرجع عن شيء ل أ ن أ ه ل م ك ة كانوا يرون ا ل س ي ا د ة بالمال لا بغيره فداوى نفوسهم من هذا الباب أ م ا صفوان فلحظه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمق بنظره شعبا مملوءا من ا ل إ ب ل التي تسمى عند العرب حمر النعم ن و ع من ا ل إ ب ل لها لون م م ي ز يسمونها حمرا نعم لونها مائل إ ل ى ا ل ع ص ر ي وهذه أ ج و د أ ن و ا ع ا ل إ ب ل ف ر ز ت في شعب خ ا ص وكان ا ل صفوان يرمقها ب ن ظ ر ه م ع ج ب ن كم هذه الغنائم وكم ع ز قوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صفوان أ ي ع ج ب ك هذا قال بلى قال هو لك قال اي شيء قال الشعب بما فيه قرار تمليك الشعب بما فيه قال لا والله ما طابت بمثل هذا نفس بشر ولو كان ملكا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله اسلم الغنائم والسبايا في وادي حنين عند الجعرانه وكان صلى الله عليه وسلم قد تمهل ب غ ي ة أ ن ت أ ت ي هوازن اي أ ص ح ا ب هذه البيوت ا ل أ س ر ة م ع ل ن ة إ س ل ا م ه ا وندمها حتى يرد عليها أ س ر ا ه ا ف إ ن ه ما أ ح ب أ ن تسترق بيوت هوازن فهي ذا ثقل في العرب وجيران البيت الحرام وان فيهم قوم حليمه السعديه الذين استرضع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم طفلا فلما ابطاوا عليه كان لا بد من ان يبدا بتقسيم ا ل غ ن ا ء م فلما شرع في قسمتهم او جلس بقسمتهم اقبلت إ ل ي ه ا م ر أ ه م س ن ة ونادته يا محمد فرفع إ ل ي ه ا ر أ س ه قالت أ ن ا أ خ ت ك الشيماء أ ن ا ا ب ن ة ح ل ي م ة أ ن ا من قاسمتك الثدي واللبن فنظر النبي إ ل ي ه ا م ت أ م ل ا واستذكرها فقام لها وفرش رداءه و أ ج ل س ه ا عليه و س أ ل ه ا عن أ ب و ي ه ا ف أ ع ل م ت ه أ ن ه م ا قد ماتا قبل فتح م ك ة ف أ ع ت ق ه ا من السبي أ ي افتداها و أ ك ر م ه ا ب ح م و ل ة أ ي ابل وشياه و أ م ن ه ا حتى ترجع إ ل ى قومها فلما اتت قومها وشرع النبي في قسم الغنائم اخبرتهم بصنيعه لها وعلموا انه لا دخول على النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الباب فاسلموا وارسلوا وفدا منهم يطلب من النبي ان يرد عليهم ما فقدوا في المعركه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شرع في القسم ة إ ذ ا س ت ب ط أ ه م فخمس ا ل أ م و ا ل و ا ل س ب ا ي ا فحاز خمس الله ورسوله وقسم أ ر ب ع ة أ خ م ا س على الجند فكان لكل رجل راجل غير فارس أ ر ب ع ة من ا ل إ ب ل و أ ر ب ع ي ن شاه وشيئا كثيرا من ف ض ة وذهب اما الفارس الذي معه فرسه فله ث ل ا ث ة اضعاف ذلك اذ للفرس سهمين وللفارس سهم واحد فلما قسم وفد عليه وفد هوازن فقام خطيبهم وكلمه ودخلوا عليه من باب الرحم فقال يارسول الله إ ن ا قد أ س ل م ن ا وتبنا إ ل ى الله و إ ن هذه ا ل ح ظ ي ر ة من السبايا التي في يدك فيها عماتك وخالاتك اللاتي كفلنك واسترضعت فيهن ث م ن يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب اي لانه يمثل قومه و ع ص ب المطلب فهو لكم اما ما كان للناس فاني ادلكم على الوصول اليه اذا صليت بالناس الظهر فقوموا واعلنوا اسلامكم ثم قولوا إ ن ا نستشفع برسول الله إ ل ى المسلمين وبالمسلمين إ ل ى رسول الله واصدقوا القول ف إ ن أ ح ب القول إ ل ي أ ص د ق ه اتريدون المال أ م تريدون أ ح س ا ب ك م و أ ن س ا ب ك م فقالوا يا رسول الله أ م ا وقد خيرتنا ف إ ن أ ح س ا ب ن ا أ ح ب إ ل ي ن الينا أردد ع نساءنا و أ و ل ا د ن ا ولا نتكلم في ش ا ت ولا بعير فجلس القوم حتى كانت الظهر ف أ ذ ن لها وقام الناس إ ل ى صلاتهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا فرغ من صلاته قام خطباء هوازن وذكروا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن أ ع ل ن و ا إ س ل ا م ه م ونطقوا بالشهادتين فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله و أ ث ن ى عليه وصلى على نفسه ثم قال إ ن إ خ و ا ن ك م قد جاءوكم مسلمين تائبين و إ ن م ا كان لي ولبني عبد المطلب فقد رددته عليهم و أ م ا ما كان لواحد منكم فهو في الخيار إ ن شاء رد فذلك مشكور له عند الله و إ ن شاء أ م س ك ف أ خ ذ ن ا منه ما في يده و أ ع ط ي ن ا ه عند أ و ل فيء يفيئه الله علينا بدلا مما أ خ ذ من يده يعني شراء يفتدي ا ل أ س ر الذين ب أ ي د ي ه م فقال المهاجرون ما كان لنا فهو لله ولرسوله وقال الانصار مثل قولهم وقال جميع المسلمين كذلك الا عيينه بن ح س ن سيد غطفان قال اما انا فلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اخس سهمه يعني اخسره واسقطه فردت السبايا على بني هوازن ف س أ ل ه م عن سيدهم ماذا صنع مالك بن عوف قالوا فر مع ثقيف فدخل في حصونهم فحاز صلى الله عليه وسلم اهل مالك بن عوف وماله وارسلهم الى م ك ة وامنهم في دار رجل من ديار م ك ة فقال القوم يا رسول الله انهم سادتنا فردد على مالك اهله قال اخبروه انه ان جاءني مسلما رددت عليه اهله وماله واعطيته م ئ ة من الابل فابلغ مالك بن عوف ذلك وكان في حصن ثقيف في الطائف فخشي إ ن علمت ثقيف بذلك منعوه وحبسوه فخسر ماله و أ ه ل ه فتسلل ليلا و أ ح ض ر و ا له فرسا عند سور الحصن فركبه و أ ت ى م ك ة فرد النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ل ه وماله و أ ع ط ا ه م ئ ة من ا ل إ ب ل ودخلت هوازن في ا ل إ س ل ا م و أ م ر النبي مالك بن عوف المحارد المقاتل ب ا ل أ م س أ م ر ه على من أ س ل م من قومه وقد حسن إ س ل ا م ه وكان ع ي ب ة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي آ ذ ى ث ق ي ف ا وحاصرها وقطع طريقها حتى اضطرها أ ن ت أ ت ي إ ل ى ا ل م د ي ن ة م ع ل ن ة إ س ل ا م ه ا هذا ما وقع في قسم الغنائم اما ما اشرت اليه في جمعتي قبل الرحيل الى ا ل ع م ر ة وكانت عن حنين وهي موضوع حديث هذه ا ل ج م ع ة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اثر قريشا بالغنائم على الانصار واعطى عطاء بلا حساب وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فكلما استزاده ابو سفيان زاد وكلما استزاده حكيم بن حزام زاد ونظر صفوان الى شعب مملوءا بالابل بل بحمر النعم فقال ايعجبك هذا يا صفوان قال نعم قال هو لك فكان سبب اسلامه كما بينا ذلك بالتفصيل ووقفنا عند هذه ا ل ن ق ط ة قلنا هذا العطاء لقريش مسلمها وكافرها بلا تفريق اوقع حدثا لم يكن بالحسبان فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط ي الانصار شيئا من الغنائم بل اثر قريشا ومن حولها من الاعراب واعطى بعض المهاجرين اما الانصار فلم ي أ خ ذ و ا قليلا ولا كثيرا وكان جل الأنصار في هذا اليوم من وسيدهم ورضي وارضاه الانصار هذا الحزرج عباد على قيد الحياة اما سعد بن معاذ رحمه الله ورضي الله من بن بن عنه وأرضاه فلقد علمنا جل على فلقد بالتفصيل رحمه خبره في قيد سعد سعد وانه قد فارق ا ل ح ي ا ة بعد ان مكنه الله وقر عينه من بني ق ر ي ض ة سعد بن معاذ ليس موجودا اليوم صاحب المواقف التي تثلج صدر النبي صلى الله عليه وسلم اما الخزرج وسيدهم سعد بن ع ب ا د ة فقد وجدوا في انفسهم على هذه ا ل ق س م ة ب ع ض المنافقين اظهر مقولته علنا والنبي يقسم نذكر منهم طرفا حتى نفرق بين م ق و ل ة مؤمن و م ق و ل ة منافق اما المنافقون فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويؤثر بعضا على بعض قال رجل منهم يا محمد هذه ق س م ة ما اريد بها وجه الله فعدل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ورفع اليه ر أ س ه وقال ويلك من يعدل ان لم اعدل فسل عمر وخالد سيفيهما وقالا دعنا نضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله قال لا لعله يصلي فقال خالد وكم من مصل ليس له في ا ل إ س ل ا م سهم يا رسول الله؟ قال ما أمرت أن قلوب امرت ن ان أمرت انقب عن قلوب الناس إ ذ ا ر أ ي ت م الرجل يصلي صلاتنا و يستقبل قبلتنا و يدعو بدعائنا فاشهدوا له ب ا ل إ ي م ا ن و دعوا حسابهم على الله أ م ا التجسس و تتبع أ خ ب ا ر الناس فلقد أ ش ر ن ا إ ل ي ه مرارا لا سيما في درس الثلاثاء المنعقد في مسجد أ م أ ذ ي ن كل مساء ثلاثاء فهو في السلوك و ا ل أ خ ل ا ق المقام لا يتسع الى تفصيل في ذلك نهى النبي عن ضرب عنقه لانه قد يكون يصلي وتمت ا ل ق س م ة وحين هاجت الاجلاف من العرب وهم يقولون يا محمد اقسم علينا اعطنا وكان عليه كساء غليظ فمضى من الزحام إ ل ى طريق فجذبه رجل من كسائه من الخلف وقال يا محمد قف و أ ع ط ن ي من مال الله الذي عندك ف إ ن ك لا تعطني من مال أ ب ي ك وجدك فالتفت إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت ح ا ش ي ة الكساء ا ل خ ش ن ة في عنق النبي يعني بلغتنا ا ل ع ا م ي ة جلطت ر ق ب ت ه صارت حمرا فالتفت إ ل ي ه وهو يضحك ثم قال اوقروا له, أوقر له بعيرا يطمع الناس في صاحب الخلق الحسن العظيم و ا ل ح ل ي ن وواسع الصدر اكثر مما يطمعون في ملك ظالم غشوم متمرد هذه ط ب ي ع ة الناس فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يطمع في حسن خلقه و س ع ة صدره وحلمه فما زالوا يصيحون به ويضطرونه حتى الجاوه إ ل ى ش ج ر ة تعلق بها رداءه حتى كان عاريا من النصف ا ل أ ع ل ى فقال ر د علي ر د ا ئ ه أ ي ه ا الناس والذي نفس محمد بيده لو كان لي من النعم كشجر تهامه لقسمته عليكم ثم ما وجدتموني بخيلا ولا جبانا ولا كدودا ولا شحيحا ثم اوى الى بعير فاخذ من سنامه ش ع ر ة ورفعها بين يدي الناس باصبعه وقال ايها الناس ليس ن ا س ل لي من غنيمتكم الا كهذه الوبره اللهم الا خمس الله والرسول والخمس مردود عليكم لفقرائكم وايتامكم فانتهى موضوع ا ل ق س م كما قلنا وكان الانصار لا نصيب لهم فيه فقالوا م ق و ل ة لا كما قال الناس لانهم مؤمنون خ ل ى بعضهم الى بعض وقالوا ماذا صنع رسول الله اليوم انه العجب أ ي ع ط ي قريشا هذا العطاء ويدعنا لا قليل ولا كثير وسيوفنا تقطر من دمائهم إ ن كانت ا ل م ع ر ك ة دعينا ل أ ن ه ب ا ل أ م س القريب ماذا نادى وقد انهزم الناس إ ل ي يا معشر ا ل أ ن ص ا ر إ ل ي يا أ ص ح ا ب ا ل ع ق ب ة إ ل ي يا أ ص ح ا ب ا ل ش ج ر ة قال إ ذ ا كانت الوطيس أ ي ا ل م ع ر ك ة دعينا ف إ ذ ا كانت الغنائم منا لقد لقي النبي قومه يعني فرح باهله وعشيرته ونقلت هذه ا ل م ق و ل ة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف عند كتاب السير وروات الحديث بعضهم نسبها الى الوحي ان جبريل اخبر النبي وبعضهم نسبها الى ناقل ث ق ة وصادق ايمان نقل ا ل م ق و ل ة الى رسول الله حتى يعالج الموقف قبل ان يستفعل خطره على كلا الحالين بلغ الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى سعد بن ع ب ا د ة سيد الخزرج ويعتبر سيد الانصاري جميعا في مثل هذا اليوم قال يا سعد ما ق ا ل ت بلغتني عن قومك قال يا رسول الله إ ن هذا الحي من ا ل أ ن ص ا ر يعني قومه الخزرج إ ن هذا الحي من ا ل أ ن ص ا ر قد وجدوا عليك في أ ن ف س ه م أ ن آ ث ر ت قريشا و ا ل أ ع ر ا ب عليهم فقالوا ما قالوا قال و أ ي ن أ ن ت يا سعد يعني أ ي ن أ ن ت منهم قال يا رسول الله إ ن م ا أ ن ا واحد من قومي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاجمع لي الانصار في شعب لا يخالطهم غيرهم اريد الانصار وحدهم فخرج سعد وجمع الانصار في شعب اي في واد بين جبلين لا يخالطهم غيرهم اللهم الا عددا من كبار المهاجرين جاءوا و ارادوا ان يشهدوا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سعى سعد بن ع ب ا د ة الى النبي وقال له هان ا قد جمعت لك الانصار فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فحياهم ب ت ح ي ة الاسلام ثم قال هل فيكم احد من غيركم قالوا لا يا رسول الله الا ابن اخت قوم يعني من كان قريبا لنا فقال ابن أخت, القوم منهم ابن اخت القوم منهم ثم حمد الله واثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال والحديث اخرجه الشيخان واللفظ الذي تسمعون للبخاري قال يا معشر الانصار أ ل م آ ت ك م ضلالا فهداكم الله ب ه يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ل م آ ت ك م عيله أ ي فقراء ف أ غ ن ا ك م الله ب ه يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ل م آ ت ك م أ ع د ا ء ف أ ل ف الله بين قلوبكم ب بي؟ ه قالوا بلى يا رسول الله المن لله ولرسوله أي ا ل من و ا ل ن ع م ة والفضل لله ولرسوله فقال صلى الله عليه وسلم الا تجيبون يا معشر الانصار فسكتوا قال الا تجيبون يا معشر الانصار قالوا يا رسول الله وما نجيبك وماذا نقول المن لله ولرسوله فقال صلى الله عليه وسلم ب ل ا والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم قولوا أ ل م ت أ ت ن ا مكذبا فصدقناك أ ل م ت أ ت ن ا طريدا فاويناك أ ل م ت أ ت ن ا عائلا فاسيناك أ ل م ت أ ت ن ا خائفا ف أ م ن ا ك أ ل م ت أ ت ن ا مخذولا فنصرناك فما زال ينصفهم من نفسه حتى ع ل ى بكاء ا ل أ ن ص ا ر و أ خ ض ل لحاهم وهم لا يزيدون على قول المن لله ولرسوله حتى اذا ذكر فضله عليهم وذكر فضلهم في الاسلام ونصرتهم له استرسل قائلا صلى الله عليه وسلم قال فما حديث بلغني عنكم فسكتوا قال ما حديث بلغني عنكم اوجدتم يا معشر الانصار في انفسكم في ل ع ا ع ة من الدنيا ت أ ل ف ت بها قوما ليسلموا ام اعطيت قوما قد اسلموا حديثا ووكلتكم الى ايمانكم الذي اعلم وما قسم الله تعالى لكم أ ف ل ا ترضون يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ن يرجع الناس بالشاه والبعير و أ ن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى رحالكم فتحوزونه إ ل ى بيوتكم فوالله لمن تنقلبون به خير مما ينقلب به الناس فقالوا اوفاعل انت يا رسول الله يعني ظنوا ان النبي سيقيم ب م ك ة بعد ان فتحها الله واصبحت دار اسلام وهي ق ب ل ة المسلمين ولم يكونوا يتوقعوا ان يرجع معهم الى ا ل م د ي ن ة فلما اخبرهم بذلك فرحوا وقالوا اوفاعل انت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم والذين فقال انتم الشعار والناس دثار ومعنى هذه ا ل ك ل م ة الشعار هو ما يكون م ن ا س ق ا للجسم من الملابس ا ل د ا خ ل ي ة لانه يلامس شعر الجلد اي فلا حائل بينك وبينه والدثار ما يكون لباس خارجي يدثر الانسان به نفسه ليمنعها الحر او القر قال انتم الشعار والناس دثار والذي نفسي بيده لو أ ن الناس سلكوا شعبا وسلك ا ل أ ن ص ا ر شعبا لسلكت شعب ا ل أ ن ص ا ر ولولا أ ن ه ا ا ل ه ج ر ة أ ي هاجرنا إ ل ي ك م ف أ ص ب ح ن ا نسمى مهاجرين بنص ا ل ق ر آ ن الكريم ولولا أ ن ه ا ا ل ه ج ر ة لكنت م ر ئ ا من ا ل أ ن ص ا ر اللهم ارحم الانصار أ ن ص ر و أ ب ا ا ء ل أ ن وابناء أ ب ن ء أ ا ل أ ن ص ا ر ق ا ل ا ل ص ح ا ب ة حتى ظننا انه لا يسكت اي يرحم ابناء ابناء ابناء الانصار فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم المحيا محياكم والممات مماتكم ايس احيا ما حييت بين اظهركم واموت في دياركم فادفن في ارضكم فقال القوم وقد وسبوا قياما وسبوا رضينا برسول الله قسما وحظا أ ي رضينا بهذه ا ل ق س م ة أ ن يكون حظنا من هذه ا ل غ ن ي م ة ومن الدنيا كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطابت أ ن ف س ن ا بما أ ع ط ي ت إ خ و ا ن ن ا وما وسلم وفضل رسوله وفضل أظهرهم يذكرهم عليهم الإسلام زال النبي الله الله هذا صلى عليه فضل بين حتى طابت أ ن ف س ه م جميعا فما قام من مجلسهم وديارهم إ ل ا و أ ع ل ن بعمره فقام صلى الله عليه وسلم فاغتسل و أ ح ر م و أ ح ر م الناس معه ثم أ ت ى م ك ة فطاف وسعى ماشيا واستلم الركن م ر ة أ و مرتين حتى يعلمهم أ ل ا زحام على استلام الحجر ويؤذي الناس ثم يكون قد اصاب اثما بدل ان يصيب ح س ن ة كما شاهدناهم في عمرتنا هذه وعمرات س ا ب ق ة يضرب بعضهم بعضا عند استلام الحجر الرسول صلى الله عليه وسلم والكل له استلم الركن عند بدء طوافه اي الحجر فقبله ثم لم يزاحم الناس مع انهم لا يزاحموه ك ل م ا اقترب ا ف س ح له فلم يستلم الحجر الا في بطء طوافه وعند ختامه ثم سعى ماشيا بين الصفا والمروه ثم احل عند المروه فحلق ر أ س ه صلى الله عليه وسلم وكان شعره يضرب منكبيه اي دون ش ح م ة اذنيه ثم رجع في ليلته فبات بالجعران كانه مقيم بها ولم يسكن مكه حتى اذا اتم وكان اليوم الخامس م ي س ل خ ا والعشرين أو ب من ا ل ع ش ذي ن و القعده خ ا والعشرين م منذ س ل امر بالرحيل إ ل ى المدينه المنوره واستخلف على مكه وجعل لامير مكه درهما كل يوم, درهما كل يوم فكان امير م ك ة يقول لقد استخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على م ك ة بدرهم على كل يوم الا من ج ا ء على درهم فلا اشبع ا له ل له بطنا اي الدرهم يكفي وقفل صلى الله عليه وسلم راجعا الى مدينته مقيما بها و ب غ ز و ة حنين ومعركتها هذه انتهت المعارك بين النبي صلى الله العرب صلى عليه وسلم بين وبين فدخل ي الجزيرة سيأتي اللهم ما سيأتي من ح ي ث عن غزوة تبوك ف د مدينته صلى الله عليه وسلم لليلتين او ثلاث ب ا ق ي ة من ذ ا ل ق ع د ة مع انه قد اهلت الاشهر الحرم واستعد الناس للحج فلم ينتظر ولم يحج عامه حتى حتى تاتيه التعليمات من الله كيف يحج وكيف يكون الحج رجع و أ ق ا م بمدينته وما زال ينتظر ث م ر ة دعائه عند أ س و ا ر الطائف على ثقيف إ ذ قال له أصحابه يا رسول الله أ د ع على ثقيف فرفع كفيه وقال أ م ن و ا فقالوا امين قال اللهم اهد ثقيفا وات بهم مسلمين فكيف اتت ث ق ي ف ا الى ج م ع ة ق ا د م ة ان شاء الله تعالى ادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة تم الفتح ودخل الناس في دين الله افواجا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في م ك ة وتابع هذه البعثات بعدما وصل الى ا ل م د ي ن ة يرسل من خيار اصحابه مع رهط من الجند ي من يهدمون كل صنم يعبد حول م ك ة وفي ج ز ي ر ة العرب وبدخول أ م القرى في دين الله دانت العرب كلها فشهدت ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وفودا ي ط ل و بعضها بعضا تبايع على ا ل إ س ل ا م من غير أ ن يبعث إ ل ي ه ا جيش او يرسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوها الى الدين علمت ا ل ج ز ي ر ة ان بدخول ام القرى في دين الله وهي م ك ة وباتباع قريش لهذا الدين لم تقم للعرب ق ا ئ م ة على غير هذا الدين وفي طريقه صلى الله عليه وسلم الى ا ل م د ي ن ة كان قد لحق به ع ر و ة ا بن مسعود الثقفي والذي يعد سيد ثقيف ص ا ح ب ة ا ل م ع ر ك ة في حنين والتي ل ج أ ت الى الطائف هو احد سادتها ولكنه المقدم فيهم ادركه في الطريق قبل وصوله الى ا ل م د ي ن ة واعلن اسلامه ودخل ا ل م د ي ن ة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يتعلم ا ل ق ر آ ن ويتفقه في الدين جل كتاب السير يقفون عند هذا الحد مع ثقيف ويشرعون في الحديث عن الوفود ثم يجمعون أ و شبه إ ج م ا ع على أ ن إ س ل ا م ثقيف قد ت أ خ ر كثيرا حتى أ ر خ له كثير منهم أ ن ه كان بعد غ ز و ة تبوك باستثناء من ذكرنا عروه بن مسعود سيدهم لست في مقام تحقيق أ ق و ا ل كتاب السير سواء تقدم على تبوك أ و ت أ خ ر إ س ل ا م ثقيف أ ح ب ب ت أ ن أ ت م م الحديث عن ثقيف ل أ ن ن ا قدمنا له بدعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين حاصرهم قبل ق س م ة الغنائم وطال الحصار ورموا أ ص ح ا ب النبي ب ا ل ح ج ا ر ة والنبل حتى استشهد منهم ع د د ر أ ى النبي أ ن يقفل عنهم راجعا دون أ ن يفتح الطائف فطلب منه أ ص ح ا ب ه أ ن ي د ع و على ث ق ي ف فرفع يديه و ا ل ص ح ا ب ة يؤمنون وهم يظن انه س ي س ت أ ص ل ثقيفا بالدعاء عليهم و إ ذ ا به صلى الله عليه وسلم الذي سماه ربه بالرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر ؤ و ف ا ل رحيم لعل البعض يقول ر ؤ و ف ا ل رحيم بالمؤمنين ولكن الله ع ق ب على ذلك قبل أ ن تناقش فقال في حقه وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين دخل فيها المؤمن وغير المؤمن فما راعى ا ل ص ح ا ب ة الا ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف لا عليها واذا به يقول اللهم اهد ثقيفا وات بهم مسلمين فقال الصحابه امين يطيب لي ان نصل اسلام ثقيف مع اسلام سيدهم من ث م ر ة هذا الدعاء النبوي و إ ن كنا قد خالفنا كتاب السير في التقديم و ا ل ت أ خ ي ر وذلك يحتاج إ ل ى تحقيق فلما أ س ل م سيدهم أ و أ ح د سادتهم المقدم في ا ل س ا د ق ع ر و ة بن مسعود الثقفي ا و أ ذ ك ر ك م ب ع ر و ة هذا ارجعوا معي ب ا ل ذ ا ك ر ة إ ل ى صلح الحديبير حين أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعتمر فصدته قريش عن م ك ة ثم ب د أ ت الرسل بينهم وبينه حتى تم صلح الحديبيه كان ع ر و ة بن مسعود الثقفي هذا أ ح د الرسل قبل سهير بن عمرو وهو الذي ذكرناه أ ن ه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يكلم النبي وهو يجول النظر في اصحابه متفحصا م س ت و ث ق ل العسكري لهم ومدى ارتباطهم بهذا الرجل لينقل ا ل ص و ر ة الى قريش فكان من تغطيته في هذا الاسلوب يظهر التودد للنبي فيمد يده ك ع ا د ة العرب ي متوددا ويمسك ب ل ح ي ة النبي صلى الله عليه وسلم اي بشعر لحيته وكان رجل من اصحاب النبي مقنع بالحديد لا يرى منه الا عينيه كلما مد ع ر و ة يده الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قرعها بنعل السيف فلما ر آ ه ا تكررت صاح فيه قائلا اقبض يدك عن وجه رسول الله قبل الا ترجع, ترجع اليك فنظر ع ر و ة اليه وقال ما افضك من رجل واغلبك من تكون يعني من انت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عروه ة ذ ا ابن أخيك هذا ابن أ خ ي ك ا ل م غ ي ر ة ا بن ش ع ب ة الثقفي ا ل م غ ي ر ة ا بن ش ع ب ة الثقفي هذا ابن أ خ ي ك فلما ر أ ى وسمع علم أ ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمونه على المال و ا ل أ ه ل و ا ل أ ن ف س وهذا ميزان ا ل م ح ب ة ا ل ص ا د ق ة بعد الاتباع ع ر و ة بن مسعود هذا هو الذي اسلم اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى ا ل م د ي ن ة بعد ح ن ي بعد ان اسلم وتفقه في الدين عرض على النبي صلى الله عليه وسلم مطلبا له قال يا رسول الله إ ن ي سيد في قومي مطاع ف أ ذ ل ن ي أ ن أ ر ج ع إ ل ى قومي و أ د ع و ه م إ ل ى ا ل إ س ل ا م فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ر ا ه م إ ل ا قاتلوك يعني إ ن رجعت إ ل ي ه م مسلما ودعوتهم لا أ ر ى إ ل ا أ ن ه م يقتلوك قال ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله لانا أ ح ب إ ل ي ه م من أ ب ك ا ر ه م ولو راوني نائما ما أ ي ق ظ و ن ي يعني ب ز ع ج و ن ي ش لو كنت نائما حدا بيصحيني ف أ ذ ن له النبي صلى الله عليه وسلم نزولا عند رغبته وتحمسه لدعوته الى دين الله فرجع ع ر و ة إ ل ى الطائف وكما قلنا هو من سادتهم ولكنهم لا يعلمون ب إ س ل ا م ه فلما دخل داره وكان له قصر منيف أ ش ر ف عليهم و أ م ر أ ن يجمع الناس له فجمعوا تحت شرفات قصره ف أ ع ل ن لهم إ س ل ا م ه ودعاهم إ ل ى دين الله فرموه بالنبل ف أ ص ا ب ه سهم قاتل فقتله وتحققت ن ب و ء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نذكر خبرا مثل هذا ونقول قال كذا صلى الله عليه وسلم ثم تحققت ن ب و ء ة ه ارجو من اخواني ان يقفوا عند هذه المحطات ويعلموا ان كل ما في ا ل س ي ر ة من دروس تشير الى ن ب و ء ة رسول الله لا الى ع ب ق ر ي ة محمد نبوءه وما اخبر به اصحابه قد وقع لذا فايماننا بكل ما اخبرنا به من اخر الزمن سيقع وتصديقنا به اعظم من تصديقنا بما في ايدينا وجيوبنا تحققت ن ب و ء ة النبي وقتل القوم سيدهم وبعد ان قتلوه بايام ندموا على قتله و ر أ و ا وسمعوا ان الوفود تفد الى ا ل م د ي ن ة كل يوم ك أ ن ه موسم الحج تبايع على ا ل إ س ل ا م وتدخل في دين الله فيكرم النبي صلى الله عليه وسلم وفادتهم ويمسح ما في قلوبهم من ضلال و ج ف و ة بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم فتشاوروا فيما بينهم وقالوا لا نقوى على حرب محمد بعد اليوم وها انتم ترون مكه ام القرى قد دخلت في دين الله وقد تبعت قريش هذا الدين والطائف تعد هي المدينه الثانيه بعد مكه في الجزيره اصاله مكانه جاها وهي اخصب ارضا من مكه من الناحيه الزراعيه ولولا تمييز مكه بالبيت الحرام لكانت الطائف هي ا ل أ و ل ى في ا ل ج ز ي ر ة و إ ل ى هذا أ ش ا ر و ا بقولهم وعقب عليه ا ل ق ر آ ن الكريم حين عابوا ب ع ث ة النبي أ ن ه يتيم لا مال له فقالوا لولا انزل على رجل من القريتين عظيم القريتين يعنون م ك ة والطائف فتشاور س ا د ة الطائف فيما بينهم نادمين على قتل سيدهم متخوفين لنتائج الغد من دخول العرب كلها في دين الله فاجمعوا ان يرسلوا وفدا الى النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة يفاوضوه ويروا كيف يدخلوا في الدين ولكن بعد ان يضعوا لانفسهم شروطا فاختاروا وفدا رئيسه ابن عبد يليل على خلاف ك ا ل ع ا د ة عند كتاب السير بعضهم يقول عبد ياليل وبعضهم يقول لا بل ابنه لان عبد ياليل لم يشهد هذا الوفد المهم اما عبد ياليل او ابنه على ر أ ي الفريقين توجه الوفد الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وعندما اطلوا على ا ل م د ي ن ة نزلوا باحد اوديتها يقال له القنابل واد في ظهر ا ل م د ي ن ة وكان في هذا الوادي يسرح احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بركائب النبي يرعاها هذا الرجل هو ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة صاحب حديثنا في اول ا ل خ ط ب ة الذي كان يقرع بنعل السيف يد عمه وهو يمدها الى وجه النبي عمه الذي أ س ل م والذي قتل فلما ر أ ى القوم علم انهم وفد ب ي ع ة وهدى ليدخلوا في دين الله وهم قومه وعشيرته فهو منهم ثقفي فرح بقدومهم فترك الركائب و أ س ر ع إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم ثقيف مسلمه ط ا ئ ع ة ث م ر ة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما توجه تلقاء المسجد مسرعا ر آ ه الصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فاستعلمه الخبر فاخبره فقال له ابو بكر اقسمت عليك ب ح ق عليك اي ان كان لي احترام وتقدير عندك الا تسبقني ودعني اكون انا البشير لرسول الله هذه المواقف تعلمنا أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ما كانوا يكره أ ح د ا ولا ق ب ي ل ة ولا قوما لشخصهم أ و ل أ م و ر د ن ي و ي ة ما هو إ ل ا أ ن يكرهوا الكفر فيهم ولا يحبونهم ل ق ر ا ب ة ف إ ن هرع ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة فهم قومه ولكن ما بال الصديق يريد أ ن يكون هو البشير وهل يعلم أ ن ذلك يسر النبي نعم ل أ ن ه يريد ه د ا ي ة الناس جميعا ف أ ب و بكر يفرح ب إ س ل ا م ثقيف كما يفرح رجل من أ ب ن ا ئ ه ا ورضي ا ل م غ ي ر ة و أ ذ ن للصديق أ ن يكون هو البشير للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل أ ب و بكر وبشر النبي ب أ ن ثقيفا وقد ارسلت وفدا ولا اراهم الا اتوا مسلمين طائعين وفرح النبي بمقدمهم وامر ان تضرب لهم قبه اي خيمه بجانب المسجد ليروا المسلمين في صلاتهم ويسمعوا مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وكرامه ضيف فيكون ضيوفا عن الله ورسوله وقدم القوم ح د وكانت د المدينة و ص غ ي ر ة جدا من يعرف منكم ا ل م د ي ن ة قديما ا ل آ ن أ ص ب ح ت التوسعه المسجد النبوي قد شمل ا ل م د ي ن ة قديما ف إ ن مسجد الغمامه كان مصلى الاستسقاء والعيد ويعتبر خارج ا ل م د ي ن ة خلفوا ركائبهم وتركوا عندها أ ص غ ر ه م سنا واسمه عثمان بن أ ب ي العاص وقدم الوفد بسيدهم ا بن عبداليل ي وعلمهم قريبهم وابنهم ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة كيف يحيون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكلمونه فلا يحيوه ب ت ح ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ق ا م القوم و أ خ ذ و ا يترددون إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون إ ل ى رحالهم ب ض ع ة أ ي ا م والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ل ي ل ة يقف عليهم في خيمتهم يعظهم ويدعوهم ويرشدهم حتى يطيل الوقوف فيراوح بين قدميه أ ن يتعب فيستريح على رجل ويرفع ا ل أ خ ر ى من ش د ة التعب طمعا في هدايتهم واسلامهم وكانوا يضعون ل أ ن ف س ه م شروطا في هذه ا ل أ ي ا م وتردادهم كان أ ص غ ر ه م سنا الذي يخلفونه عند ركائبهم أ ق ر ب ه م هدايه و أ ر ج ح ه م عقلا فليس المرء بسنه ولا بماله وجاهه المرء ب أ ص غ ر ي ه قلبه ولسانه ف إ ذ ا رجع القوم إ ل ى ركائبهم ورحالهم إ ن سل خ ف ي ة وانطلق إ ل ى المسجد فاجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فتعلم ا ل ق ر آ ن وتفقه في الدين و إ ذ ا لم يتمكن من الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم لظرف خاص بالرسول يجلس إ ل ى ابي بكر ف أ س ل م وتعلم ا ل ق ر آ ن وحفظ عددا من السور وفقه ا في الدين وقومه ما زالوا يترددون ويضعون الشروط ولما انتهت تلك ا ل أ ي ا م التي أ خ ذ و ا يداولون بها مع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ك ل م ح ة عن عقولهم وشروطهم وفهمهم الذي قابلوا به النبي صلى الله عليه وسلم وافقوا على الدخول في ا ل إ س ل ا م ولكن بناء على الشروط ا ل ت ا ل ي ة ما هي اولا ترخص لنا في صلاه خمس أ و ق ا ت في اليوم و ا ل ل ي ل ة فنحن س ا د ة العرب لا ينبغي أ ن نمرغ جباهنا بالتراب خمس مرات كل يوم هذا المطلب ا ل أ و ل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ص ل ا ة فيه هل سمع المسلمون من يدعي ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن والتقوى و أ ن ه أ ف ض ل من المشايخ و أ ف ض ل من الحجاج وهو تارك ص ل ا ة نقول له م ق و ل ة النبي